ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أعداد وجعل لله أعداد ليضل عن سبيله قلت متتعب كفرك قليلا إنك من أصحاب النار أم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 أي يعبدوها وألا بو إلى الله لهم البشرى فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن أولئك الذين هداهم الله وأولئك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 ثم يخرج به زرع مختلف ألونه ثم يهيج فتره مصفرا ثم يجعله حطاما إن في ذلك ذكر لأول الألبام فمن شرح الله صدره للإسلام فمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه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 ومن يضلل الله فما له من هادة أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة وقيل للظالمين ذوطوا ما كنتم تكسبون كذب الذين من قبلهم فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون فأذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا والعذاب الآخرة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 أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هادل ومن يهدي الله فما له من مضل أليس الله بعزيز ذي انتقام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 ثم إليه ترجعون وإذا ذكر الله وحده شما أذت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين معدونه إذا هم يستبشرون قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون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 فَكَمْ قَالَهَا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَالَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ هَؤُلَاءِ سَيُصِيبُهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَمَا هُمْ بِمُعْجِزِينَ أَوَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إن في ذلك لآيات آيات في ذلك لا لقوم يؤمنون.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 وَأَنِيبُوا إلَى رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِن قَبْلِ أَيَّتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُصْرُونَ وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُزِيلَ إلَيْكُم مِّرَّةً من, مِّن قَبْلِ أَيَّتِيَكُم مِّن قَبْلِ أَيَّتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَتُهُ وَأَن تُمْ لَا تَشْعُرُونَ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 أليس في جهنم مثوى للمتكبرين وينجي الله الذين اتقوا بمنفازتهم لا يمسهم السوء لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون الله خالق كل شيء كل شيء وكيل له مقاليد السماوات والأرض والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون قل أفغير الله تأمروني أعبد أعبد تأمروني أعبد أيها الجاهلون ولقد أُوحى إليك وإلى الذين مِقَمِّلك لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ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 كِتَابَ وَجِئَ أَبْنَ النَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءُ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُغْلَمُونَ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ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 يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ رَبِّكُمْ وَيُنذِرُونكم وَيُنذِرُونكم لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا قَالُوا بَلَى وَلَكِن حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكَافِرِينَ إِنَّ دَخُلُوا أَبْغَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا فَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْغَابُهَا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 al